يا فهد وانت للي انتخيبك ظلال فزعتك يا عميل الطيب يدرابها ما يجيب الجزال إلا ورث الجزال لا بتكمَ فهاي غّ بها لا The lezen banha may shuf alhazan andak aptana ya man witatharbah